لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وَلَهُ الأنفى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء اَسَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِن رَّبِّهِمُ الْهُدَى أَمَّلَ الْإِنْسَانُ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ من ملك في لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا شَيْئًا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 HvaHo volim v toldo, ko zimraceljim roved staple, vko sem ste tax hram v tabil Česljak. Hva conv من kralrati, Tako je videti, kakali preklaj Vaiči sem ne percebo in v zazor nobelji muša in ib Ravenj Ponovja? ained, da pa ne vzor je Скratž. O in ne Teraz ovljuta je scplrt za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 والمؤتفكة اهوا فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمرا هذا نذير هذا نذير من النذر الاولى اذفت العازفه ليس لها من دون الله كاشف Afe min Čahe daality til bom je miljen? Tidlo svoje, a